وأنستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوم التعقم متى عن حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمو ويأتي كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاطب عليكم عذاب يوم كبير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 وكان عرشه على الماء إلى يبلغكم أيكم أحسن عملا ولا إِن قُلْتَ إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولنَ الَّذينَ كفَرُوا لا يقولنَ الَّذينَ كفَرُوا إن هذا إلا سحرا مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ وحاق بهم. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Walauim adaqun al-insan minna rahmatu, thummun azzalna min, thummun azzalna minhu إنه لا كفور، ولئن أذقناه نعما بعد ضرّاء مسّته ليقولن لا يقولا ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور فقور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك.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 اولائك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اولائك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويكله شاهد منه ويكله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَأُمّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ هَا أَنْ نُلْزِمَكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم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 Kata Ya Noor, sudah jadilah kita, fakثر terjidal kita, faktna bila taudna ikut mina asadzain. Kata Inna ma yaatikum bihi Allah, insya, wa ma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 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُقْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل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 قال يا نوح هب بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من مم معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم تلك من أبناء الغيب نوح ها إليك Ma kau tahu? Ha ant, ولا قومك من قبل هذا. Fasfir, Inna al-Gaqibah lil-Muttaqin. Walaupun ada seorang saudaranya yang berkata, Ya, walaupun aku mengasihi Allah, apa yang kau miliki?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 ashhadu allaha wa anni bari'un mimma tusyrikun wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun min dunihi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 ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب قرييب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 Inna ursilna ila kaum nuq, wa amraatuhu qaimah, fadzhiqat, fabshernah bi ishaq, wa min warai ishaq yaqub. Qalat ya wailat alid wa an agjuz, wahada bali sheikhah, Katakanlah, "Adegaben dari amal Allah, rahmat Allah, dan berkat Allah, rahmat Allah, dan berkat Allah, kepada kamu,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 Inna muagdhum al-subh, aliya al-subh biqurib. Falamma jaa amr najalna aliyah safila. Waantrna aliyah hijarat min sijil mudud. Waantrna aliyah hijarat min sijil mudud. Musawmata Tuhanmu, dan apa yang dari para penjahat dari jauh, dan kepada orang yang bersaudara mereka, Shu'aybah berkata, "Ya kaum yang menyembah Allah, apa yang kalian miliki dari dewa Inni aratum bikhayri wa inni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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تر ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.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 وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاقين أن أي يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم تائب واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي ان ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان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 قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 ولم ما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مننا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعيد لمدينة كما بعيد الثامود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 Yakudum kaumahu yoma al qiyamah, faohradhumul nahl, wae'sal wurdul mardud, waatbugu fi hadhih lagnatu, wajoma al qiyamah, wajoma al qiyamah wae'sar ifdul marfud, dalik min abad al quran qusuhu ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أقنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا من شيء إلا ما جاء أمر ربك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 قال دين فيها ما دامت السماءات والأرض إلا ما شاء ربك عطا أن غير مجدود فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء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 فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ والتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القراب ظلما وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمم تواحدة ولا يزالون ولا يزالون مختلفين إلا مر وحمة ربك ولذلك خلق وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم نم من الجنة والناس أجمعين وكلنا قص عليك من أذاب إغرس لما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعدة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إن عاملون